بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الأكوان ننزل الفرقان الذي كرم الإنسان ورزقه الفصاحة وعلمه البيان اختص من بين خلقه حملة القرآن فشرفهم بحمل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد وجعل صدورهم أوعية له وقلوبهم حافظة له وألسنتهم رطبة بتلاوته وأقولهم متدبره لكلماته ومعانيه ومن رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المحمدية أنه جل وعلا أنزل القرآن على سبعة أحرف تخفيفا وتيسيرا لأن العرب الذين أنزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينه فهم قبائل شتى وبطون مختلفة فهذه قبيلة لا تحقق الهمزة وأخرى تميل بعض الكلمات وثالثة تبدل حرفا بحرف ورابعة تخلط حرفا بآخر ومن أجل ذلك كله أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على سبعة أحرف لتقرأه كل قبيلة بما يوافق لهجتها ويلائم طبيعتها على ما تتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين والذي كان يشق عليه كل أمر يشق على أمته ولذلك ناشد ربه وسأله بإلحاح أن يخفف عن أمته أن يخفف عن أمته قراءة القرآن كما ورد في الحديث الصحيح الذي سوف أذكره بعد قليل عند ذكر دليل إنزال القرآن على سبعة أحرف فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وصدق الله العظيم القائل بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنني سوف اقوم بشرح فتن الشاطبية للقراءات السبع ان شاء الله تبارك وتعالى بناء على طلب بعض الإخوة المهتمين بالقراءات والقرآن الكريم وذلك للتيسير على طلاب هذا العلم والتسجيلات المرئية والمسموعه لا تغني تغني طالب العلم عن تلقي هذا العلم على شيخ مشافهة بل هي تعينه في الاستذكار أو السماع للنطق في بعض الكلمات أو القواعد ولكن قد يسمع الإنسان سماعا صحيحا ولكنه لا يستطيع أو قد لا يستطيع أن ينطق نطقا صحيحا كما سمع إلا إذا عرض على شيخ وأجازه بأن نطقه صحيح وأنه قد أدى أداء صحيحا فلا بد في علم القرآن في علم القراءات وكذلك القرآن الكريم لمن يريد أن يقرأ القرآن برواية واحدة أو بقراءات متعددة عليه أن يتلقى على شيخ مشافهة يعرض عليه ويجيزه الشيخ بعد أن يكون قد أدى أو قد أجاد القراءة أو الرواية التي يريدها أو القراءات التي يقرأ بها وأسأل الله العلي العظيم طب العرش الكريم أن يجعل التوفيق حليفي والصواب رفيقي وأن يجنبني الخطأ والزلل وأن يهمني حسن العمل وأن أن يرزقني الإخلاص في قولي وعملي كامين والآن أشرع في تقديم مقدمة في القراءات أولاً دليل إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف. فهو الإمام المسلم في صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اضات بني غفار وهو موضع ماء لبني غفار في المدينة فآتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقي أمتك القرآن على حرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرة فإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته وناظرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته وناظرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا والمتأمل في هذا الحديث يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى التخفيف على الأمة بألا لا ينزمها قراءة القرآن على حرف واحد لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن العرب مختلفوا اللهجات وليس على لغة واحدة أو على لسان واحد، فهم قبائل مختلفة ولهم لهجات متعددة، فلذلك صار الله تعالى أن يخف على الأمة وأن لا ينزمها بقرات القرآن على حرف واحد، فلذلك. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك مرة ثم مرة ثم مرة حتى انتعى الأمر إلى أن قال له جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأ عليه فقد أصابه الشيء الثاني الذي نأخذه من هذا الحديث قول جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فهذا معناه أن القراءات منزلة من عند الله تبارك وتعالى شأنها شأن القرآن الكريم ليس فيها دخل لأحد من البشر ولكنها كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى وأنزل بها القرآن وهنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم وهو أن أنه ليس المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع كما قد يظل بعض الناس لأن الأئمة السبعة الذين تنسب اليهم القراءات السبع لم يكونوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة الرابعة كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في كتابه النشر والقراءات السبع والقراءات العشر كلها جزء من الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا المراد بالأحرف السبعة ما المراد بالأحرف السبعة؟ اختاف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافا كبيرا وذهب فيه مذاهب شتى ولكن كثير من العلماء رجحوا مذهب الإمام أبو الفضل الرازي وهو أن المراد بالأحرف السبعة هي الأوجب التي يقع بها التغاير والاختلاف والمقصود بالتغير والاختلاف اختلاف تنوع وتغير اختلاف تنوع وتغير وليس اختلاف تضاد وتناقض لأن هذا محال على القرآن الكريم القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ولا يقع في القرآن الكريم اختلاف تضاد وتناقض أبدا لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والهذه الأوجة التي قال عنها الإمام أبو الفضل،, أبو الفضل الرازي أن الأحرف السبعة لا تخرج عنها الأوجة هي واحد اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع نحو وأحاطت به خطيئته قرئ لهم خطيئته بالإفراد وقرئ خطئاته بالجمع مثل آخر من الذين استحق عليهم الأوليان قرأ لفظ الأوليان على أنه مثنى اولى وقرئ وقرئ الأولين على أنه جمع أول ثانيا اختلاف تصريف الأفعال من ماض مضارع أمر نحو ومن تطوع خيرا قرئة تطوع على أنه فعل ماض وقرئة يطوع على أنه فعل مضارع مثال آخر قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم قال قرئة لفظ قال فعل على أنه فعل ماض وقرئة قل على أنه فعل أمر <تصفيق> ثالثا اختلاف وجوه العراب نحو وإن تك حسنة ضاعفها قرئة لفظ حسنة بالنصب هكذا حسنة وقرئ حسنة وإن حسنة يضاعف بالرفع مثل آخر ويعلم الذين يجادلون في آياتنا قريا ويعلم بالرفع وقريا ويعلم بالنصب رابعا الاختلاف بالإثبات والحذف نحو ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد قرية بحذف هو وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الحميد في سورة الحديد وقرئ باثبات لفظ هو ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الْغَنِيُّ الحميد كذلك في لفظ وسارعوا إلى مغفرة للرب قرئة سارعوا بدون وعب وقرئة وسارعوا بالوع خامسا الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو وقاتلوا وقتلوا قرئة وقتلوا وقاتلوا بتقديم لغض وقتلوا وتأخير لغض وقاتلوا فهذا الاختلاف بالتقديم والتأخير سادسا الاختلاف بجعل حرف مكان آخر نحو فتبينوا في سورتي النساء والحجرات قلها فتبينوا من التبين وقلها فاتثبتوا بجعل الثاء مكان الباء والباء مكان الياء والتاء مكان النون فاتثبتوا في سورتي النساء والحجرات سابعا الاختلاف في اللهجات مثل الفتح والإمالة والإضغام والإظهار وإبدال الهمزة وتخفيفها وتحقيقها ونقل حركة الهمزة أو إبقائها وهكذا إلى غير ذلك ثالثا يعني الفقرة الثالثة وهو لعل سائلا يسأل لماذا نسبت القراءات إلى الأئمة السبعة إلى الأئمة السبعة نسبت القراءات إلى الأئمة لأن كل واحد منهم قضى مدة حياته يقرأ بالقراءة التي اشتهر بها ويقرأ بها الناس فعرف بها فيقال قراءة نافع كذا وقراءة كثير كذا فهذه نسبة مداومة وملازمة وقراءة وإقراء وتعليم وليست نسبة ابداع أو اختراع فليس هناك لأحد أي دخل في القراءات ولكنها أخذتها هكذا تلقاها فلان عن فلان عن فلان ولكن نسبت إلى فلان هذا لأنه اشتهر بإقراءها للناس وهو كان يقرأ بها فالقرآن الكريم والقراء والقراءات بالتلقي والمشافأة والأخذ عن المشايخ المتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف فهنا في الحديث أقرأني جبريل على حرف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل فلم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءات من عند نفسه ولكنه تلقاها عن جبريل نعم فنأخذ من هذا الحديث وجوب تلقي القراءات والقرآن عن المشايخ وكما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل القراءة سنة متبعة لتلقاها الخلف على السلام ولا يجوز لأحد أن ينكر شيئا من القراءات الصحيحة الثابتة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر قال ما نصه وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أي من تل من تلك القراءات فقد واجب قبوله ولا يسعى أحد من الأمة رده ويلزمه الإمام به لأنه كله تنزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية فيجب الإمام بها كلها واتباع ما تضمنت ما تضمنته من المعنى علما وعملا الفقرة الرابعة قد وقع, الاختلاف بين قد وقع اختلاف بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر بعضهم على بعض القراءة التي لا يعرفها ولكن لهم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل واحد منهم على قراءته وقال هكذا أنزل كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه وحديث أباي بن كعب الذي سمع رجلين كل كل واحد منهما يقرأ سورة النحل على غير القراء التي يعرفها أباي فلما ذا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من كل واحد أن يقرأ فقال فقال لكل منهما أحسن وقالها كذا أنزلت فقد يسمع الإنسان قراءة مخالفة لما يحفظه ف. عليه أن يتثبت يسأل مثلا من سمعه ما قراءة من هذه يستفهم قراءة من هذه التي سمعتك تقرأ فيها بعض الخلافات آه التي آه آه التي غير موجودة في مثلا في لواية حفص التي نقرأ بها فمثلا سمعت أحد يقرأ سارع إلى مغفرة من ربكم فلا تنكر عليه حتى تسأله قراءة من هذه وهل يقرأ صحيح أم لا مثلا سمعت أحد غيابات الجب وأنت عندك المصحف مثلا على الوائد حفص غيابة الجب فلا ممكن علي حتى نتأكد من قراءتي على قراءة من وهل هي قراءة حيا أو لا, لا. خامسا ما فائدة اختلاف القراءات يعني هذا سؤال يرد عند بعض الناس يقول الآن اشتهرت الوائد حفص مثلا في معظم في معظم البلاد الإسلامية أو في العالم الإسلامي ككل و قليل من البلاد التي تقرأ بغير رواية خص فما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها الآن يقول الإمام ابن الجزير رحمه الله أما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد كثيرة منها التسهيل والتخفيف على الأمة ومنها بيان وإضاح البلاغة وكمال الإيجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز التي تضمنتها القراءات المتنوعة التي يقرأ بها القرآن إذ كل قراءة بمنزلة الآية وكأن تلوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات فهذا كتاب واحد في أنه عن سبعة كتب نعم. ومنها يعني من هذه الفوائد ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ أن هذا الاختلاف اختلاف القراءات مع كثرته لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا يخالف بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد واسوب واحد وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن بقراءاته المختلفة ومنها إعظام حجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتابع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل الأرض إذ أن كثيرا من القراءات تعطي أحكاما مختلفة فمثلا عندنا حتى يطهرنا ويطهرنا في كل واحدة فيها قراءتان هذه الكلمه كلمه تقرنا فيها قراءتان كل قراءة تعطينا حكما فقهيا نعم ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الامم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي واقبالهم عليه هذا الاقبال والبحث عنه لفظا لفظا والكشف عنه صيغه صيغه واتقان تجويده فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا حتى ضبط مقادير المدات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف بالمخارج والصفات مما لم يهتدي إليه فكر أمة من الأمم ولا يتبصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم سبحانه وتعالى ومنها ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوف البيان والتمييز فإن الله تعالى لم يخل عصرا من العصور ولو في قطر من الأفاضل من إمام خدجة قائم بنقل كتاب الله تبارك وتعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته نعم فلا بد أن يكون في كل زمان وفي كل مكان عالم يقوم بتعليم الناس قراءة القرآن الكريم حتى لا تندثر وحتى لا تنمحي إذا لم يقم أحد بهذا العمل انتهى من كتاب النشر سادسا الأهداف العامة لتدريس القراءات. اولا إبراز فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية في إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف للتخفيف والتيسير وبيان ذلك عملية للطلاب يعني البي للطلاب فضل الله تعالى على هذه الأمة وذلك ببيان أن بعض القبائل العربية يصعب عليها نطق الهمزة مثلا فتقرأ بالقراءة التي فيها إبدال الحمزة، وبعض القبائل تميل بعض الكلمات فتقرأ بالقراءة التي يجوز فيها الإيمانة وهكذا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل قبيلة القراءة التي تتفق مع لهجتها. مع ثانيا الإمام الالمام بالطريقة المتبعة في قراءة القرآن الكريم بقراءاته المتعددة كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلها المسلمون جيلا بعد جيل بسند صحيح ونطق فصيح ومعرفة الروايات والطرق التي نقلت إلينا القراءات أو نقلت إلينا بها القراءات ثالثا الوقوف على نوع من أنواع الرعاية التي أحطها بها المسلمون كتاب ربهم وجهودهم في نقله وتوثيقه والحفاظ عليه بالكل بالكيفية التي أنزل بها ووصل إلينا محفوظا بحفظ الله له رابعا كل هذه أهداء الأهل في العمل درس القرآن رابعا حث الطلاب على الإقبال على تعلم هذا العلم النفيس الذي قل أهله وعز طلابه حتى صار كثير من البلاد الإسلامية خالية منه خامسا بيان الفوائد الجليلة التي يكتسبها الطالب من تعلم هذا العلم والتي من بينها ألف المحافظة على قراءات, القر على قراءات القرآن المتواترة والعمل على نشرها وتعليمها للمسلمين حتى تكون معروفة ومشهورة بينهم باء إبراز الشرف العظيم والأجر الكريم الذي يناله طالب هذا العلم وانه يعتبر من خاصة خاصة أهل القرآن لما يحولوا بين جنبيه من قراءات صحيحة تنزل عليه القرآن الكريم جيم قراءة القرآن قراءة القرآن بالقراءات يساعد كثيرا طالب القرآن على اتقان الحف واجادة الأداء وتحسين التلاوة ويصل به إلى درجة المهارة في قراءة القرآن الفقرة السابعة وهي خاصة بالتعريف الإمام الشاطري الإمام الشاطري رحمه الله هو القاسم ابو القاسم ابن ثير الره ومعنى كلمة ثير الره بلغه عدم الاندلس اي الحديد القاسم ابن القاسم ابو القاسم ابن ثير الره ابن خلف ابن احمد الشاطبي الاندلسي الرعيني الضرير رحمه الله ب ولد الامام الشاطبي في اخر سنه 38 و500 هجرية بشاطبة قرية من قرى أندلس نشأته العلمية حفظ القرآن الكريم وتلقى القراءات وإتقنها على أبي عبد الله محمد ابن أبي العاص ثم رحل إلى بلانسية من قرب المبلدي فعرض بها كتابة التيسير لأبي عمر الثاني من حفظه وعرض كذلك القراءات على ابن هذيل وسمع منه الحديث مناقبه بعض مناقبه كان الإمام الشافعي رحمه الله إماماً كبيراً غاية في الذكاء حجة في القراءات وحافظاً للحديث وبصيراً بالعرب باللغة العربية ورأساً في الأدب مع الزهد والهمة في العبادة مواطباً على السنة. وفاته توفي رحمه الله تعالى في اليوم الثامن والعشرين من شهر زماد الآخرة سنة تسعين وخمس بالقاهرة ودفن بها. وقصيلة هذه المعروفة باسم حز الأماني واجه التهاني المشهورة بالشاطبية نسبة إلى شاطبة قرية من قرى الأندلس التي ينسب إليها النظم الإمام الشاطبي رحمه الله تعتبر هذه القصيلة من صفة الشعر العلمي بما اجتملت عليه من عذوبة الألفاظ ورسالة الأسلوب ودقة المعاني وسمو التوجيه وغزارة الفوائد ومنذ أن نظمها معلفها رحمه الله منذ ما يزيد على تسعة قرون والمسلمون مقبلون عليها حفظا وفهما وتطبيقا ولا يبدأ طالب علم القراءات يعني أي طالب علم القراءات لا يبدأ بقراءة القراءات إلا بحفظها بعد أن يحفظ أذياتها ويفهمها ويطبق ما تضمنته من قواعد أصولية وفرشية ولقد كتب الله تبارك وتعالى لها القبول بين المسلمين في شارك الأرض ومغاربها وانتفع بها خلق لا يعلم عددهم إلا الله فجز الله ناظمها الإمام الشاطبي خير الجزاء وجعلها نورا في صحيفة حسناته آمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وكما قلت سابقا هذه تسجيلات لا تغني طارب العلم عن أن يتلقى على شيخ ولكن لا لابد أن يتلقى الإنسان على شيخ ويعرض عليه مشافهة لأنك قد تسمع سماعا صحيحا ولكن تطبيقك أو قائل التطبيق الصحيح لا يمكن أن تقوم به إلا إذا عرضت على شيخ وأجازك الشيخ وصحح لك نقطة وإذا وجد في هذا العمل بعض الأخطاء من سبق لسان أو أو خطأ في التعبير فهذا يعني كل إنسان له أخطأ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك الخطأ والإنسان قد يخطئ من حيث لا يذري من حيث لا يشعر فإذا وجد أحد خطأ في هذه التسجيلات فعليه أن يتأكد من الصواب ثم يصححه حفاظا على قراءات القرآن الكريم وله الأجل والثواب من الله عز وجل هذا وصل الله تبارك وتعالى توفيق لي وليا المسلمين وكل من سمع هذا العمل أن ينفعنا الله تعالى وأياه به وقد تم تسجيل شرح الشاطبية في مدرسة دار القرآن الكريم بالمدينة المنورة خلال شهر ذي القعدة من عام 2400 والف للهجرة وذلك في المدينة المنورة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم